Book two Nittio Tisjoon Imperativ två Al-amr, ifnain Al-amr, ifnain Raka dig Ahliq vaqnak Ahliq vätta dig اغتسل اغتسل kamma dig mashet scharak ring ettsil ettsilu ettsil ettsilu börja ibda ibda ابدأوا. سلطة. توقف. توقفوا. توقف. توقفوا. لا تبلده. اترك هذا. اتركوا هذا. اترك هذا. اتركوا هذا،, أترك هذا. سيدة. قل هذا. قلوا هذا. قل هذا. قل هذا. شربت. اشتري هذا. هذا. اشتري هذا. اشتري هذا. اشتري هذا. لا تكن أبدا غير صادق. لا تكن أبداً غير صادق. Var aldrig otrevlig. لا تكن أبدا وقحا. لا تكن أبدا وقحا. لا تكن أبدا غير مهذب. لا تكن أبدا غير مهذب. Var alltid ärlig. كن دائما صادقا.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 Ad salimen libeitek var redda omir. Inte behli Dir belek alla Kom snart och hälsa på oss igen. Zurna marratan ochra fi akrabjuakt. Zurna marra ochra fi